أعذروني لما تلاقوني ببكي وبصرخ من الألم أعذروني لما تشوفوني بدع يغلي في يوم ظلم أعذروني وحسوا بيا الأسيّة والإهانة والخيانة مش شويه انظرون يحس بيا دم عيني مرفع والعذاب كمل عليا إلا ما شفته واللي قسيته واللي جرى لنا كل ايامي ربنا ما يوريكم حكم عليا بكل اسيه اني بضل على طول في الالم Dla mnie, dla mnie, dla واللي جرى لنا كل أيام ربنا ما يوريكم حكموا عليها بكل قاسية المفضل على طول في ألامي ربنا ما يوريكم حق عيني شفتوا بعيني بيطلع في الروح قدامي ربنا ما يوريكم